هذا بصائر للناس وهدا ورحمة لقوم يؤمنون أم حسب الذين جت رح السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم محيهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق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 وللله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يوم إذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاهية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 وَقُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ